عندك يا أخي ما هي أقسام الإعراب؟ أربعة نعم. الرفع والنصب والخفض والجزم. أحسنت. فما هو نصيب الأسماء من ذلك؟ رفع ونصب وخفض ونجم فيها. ونفعان. والجزم. أحسنت. ولا خفض فيها فما هو المشترك من هذه الأقسام الرفع والنصب أحسنته وما هو المختص الخفض بأي شيء بالأسماع والجزم بالأفعال أحسنته كل واحد من هذه الأقسام أن له علامات فما هي علامات الرفع فضل نعم ما هي علامات الرفع الضمة أحسنته والواو والאלف وثبوت النون. اليوم فيه هي. وكل واحد من الأقسام أقسام الأعراب المتقدمة له علامات. أخذنا أمس شيئا مما يتعلق بعلامات الرفع. وذكر المصنف أن الرفع أربعة علامات الضمة وهي الأصل وثلاث حروف الواو والאלف والنون. وهذه العلامات التي هي أن لكل واحد منها مواطن تكون فيها فالضم ما هي مواضعها؟ الاسم المفرد وجمع التفسير والجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء أخذنا من ذلك الاسم المفرد وجمع التفسير فما هو الاسم المفرد؟ والضم ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا من الأسماء الستة أحسنت وتكون الحركة فيه ظاهرة ومغدرة مثال الظاهرة عندك يا في زيد وهند جاء زيد وهند سواء كانوا مذكرا أو مؤنثة أحسنت ومثال المغدرة عندك نار صوتك. الفتى أحسنت والقاضي فتق وغلامي فتقول جاء الفتى والقاضي وغلامي أحسنت وتقديرها لأسباب فما هو السبب مع الألف التعذر أحسنت ومع لي التقل أحسنت ومع المضاف يا المتكلم اشتغل المحل بحركة مناسبة فما هو الذي تقدر فيه جميع الحركات من هذه الاسماء الثلاثة الفتى والقاضي وغلامي وما أنت فما هو الذي تقدر فيه جميع الحركات من هذه الاسماء الثلاثة الفتى والقاضي وغلامي وما هو الذي تقدر فيه بعض الحركات الفتى تقدر فيه جميع الحركات وأيضا غلامي تقدر في جميع الحركات جاء غنامي ورأيت غنامي ومررت بغنامي والذي تظهر فيه بعض الحركات القاضي فما هو الذي يظهر من الحركات عن قاضي يا ياخي هذا الله جديد لا بس تفضل فما هو الذي يظهر على القاضي من الحركات الفتح لما للخفه رأيت القاضي تظهر الفتحة الخفة ويمتنع من الظهور الضم والكسرة طيب جمع التكسير ما هو جمع التكسير هذا أحسنت هو جمع تغير فيه صيغة مفرده أحسنت أو صورة مفرده صح. وتكون الحركة فيها أيضا ظاهرة ومقدرة مثال الظاهرة العلماء. العلماء نعم الأصدقاء أحسنت الرجال جاء العلماء وجاء الأصدقاء وجاء الرجال هذه حركات ظاهرة ومثال المقدرة عندك يا أخي مثال المقدرة حركة مقدرة على جمع التكسير أنتم تسرحون بعضهم يفكر ما أدري في شيء هذا جاء الخلاع الباري ما عليك من الدنيا ما عندك مثال عن ذلك الأسارة والعذارة أحسنته جاء الأسارة والعذارة والجواري وغلماني فتبدير الحركة إما أن يكون للتعذر للعذارة والأسارة أو ليش تغال المحل بحركة المناسبة كبائش غلماني كتبي أو تكوني الثقل مثال ذلك الجواري كالمفرد تماما جمع التفسير يكون منع الظهور إما للتعذر أو الاستثقال أو المناسبة فهو يشارك المفرد في ذلك طيب ناخد درسا هذا هو الذي أخذنا نسيه هذا يخال الأصول هذه تحفظ تنفعك جدا في سيرك في النحو أما إهمالها ما تسفيد تبغى يعني العمر قلما تسفيد بالنحو النحو لإهمال هذه الأصول وإن حصلت على فائدة تكون ضئيلة فننصح ليطل يشتهده في حفظ المتن فهو مهم جدا بسم الله قال رحمه الله وجمع المؤنة السالم لا مع بيان علامات أو معرفة علامات الإعراب والمقصود بذلك الرفع هنا وتقدم معنى أنسي الإشارة أو بيان ذلك أن للرفع أربع علامات أن للرفع أربع علامات أخذنا منها الضمة وأن لها ثلاث مواضع تكون فيها أو أربع مواضع تكون فيها أخذنا من ذلك الاسم فرد وجمع التفسير واليوم نأخذ إن شاء الله ما يتعلق بجمع المؤنث السالم فإنه أيضا يرفع بالضمة بالأصل فالرفع وهي الضمة وجمع المؤنث السالم هو ما جمع هو جمع جمع بألف وتاء مزيدتين فهذه حقيقته ما جمع بألف وتاء مزيدتين. هو الجمع الذي جمع مفرده بألف وتاء مزيدتين هذه كله تعريف تقريبية للبادئ هو جمع جمع مفرده بألف وتاء مزيدتين مثل هندات هندات هذا جمع لهند وأنت تلاحظ فيه أن مفرده جمع بألف وتائش مزيدتين كان قبل الجمع هكذا هند فلما جمعت ماذا زدت فيه الف وتاء مزيدتين فإذا هذا يقال له جمع أنث سالم لأن الضابط عندك فيه هو ما جمع مفرده بألف وتاء مزيدتين فاطمات هذا إيش هذا هذا جمع أنث سالم لأن مفرده جمع بألف وتاء مزيدتين أما التال موجودة هذه فاطمة هذه زائدة تحذف في الجمع ويؤتى بتاء أخرى غير التاء المربوطة، يؤتى بتاء مفتوحة للجمع. أما التاء في فاطمة فهذه زائدة للتفريق بين المذكر وبين المف وبين المذكر وبين المؤنث، كما هو الحال في تاء قائمة قائمة للتفريق بين قائم وقائمة بين المذكر وبين المؤنث. فعند الجمع في قائمة تقول إيش؟ قائمة تُحذف هذه. التاء فتأتي بألف وتاء مزيدتين يدلاني على أن هذه الكلمة جمع مؤنث سالم فهذا هو ضابط جمع المؤنث السالم ما جمع أو ما جمع مفرده بألف وتاء مزيدتين فتضبطه بهذا الضابط مثاله ما سمعت هندات فاطمات زينبات حمامات طلحات حمزات قتادات سواء كان مذكرا أو مؤنثا المفرد مثل حمزة مذكراً ليس كذلك فإذا جمعت قلته حمزات طلحة كذلك قتادة كذلك قتادات سواء كان مفرد مؤنثا كفاطمة فاطمات هند هندات زينب زينبات أو كان مذكرا مثل حمزة حمزات حمام حمامات طلحة طلحات إلى آخر ذلك فإذا هذه التسمية أغلبية جمع مؤنث هذه التسمية أغلبية وإلا قد يجمع بعض الألفاظ المذكرة هذا الجمع تجمع بعض المفردات المذكرة هذا الجمع كما في حمامات وحمزة حمزات وكذلك قتادة قتادات فإنه يجمع هذا الجمع لا مانع من جمعه فهذه التسمية التي هي اشتهرت عليه أنه جمع مؤنث سالم إنما هي إيش أغلبية في الغالب أن الذي يجمع هذا الجمع هو المؤنث المفرد المؤنث هو الذي يجمع هذا الجمع ومن غير الغالب أنه ثم مذكرات تجمع هذا الجمع مثل حمام حمامات وحمزة حمزات الآخر هذا واضح هذا الجمع كما سمعت يرفع بالضمه فتقول جاء الزينبات فمن يعرب هذا جاء الزينبات تفضل جاء فعل ماض والتاء التانيه حرف لا محل لها من الاعراب يؤتى بها للدلالة على ان ما اسند الي الفعل مؤنث على ان ما اسند الي الفعل مؤنث فهي حرف للدلالة لا محل لها من الاعراب والزينبات جمع مؤنث سالم ما يعرابه ما يعرابه فاعل هو الذي فعل المجيء نعم فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهر على آخره لأنه جمع مؤنث سالم وجمع مؤنث سالم يرفع بالضمة كما سمعت أحسنت طيب جاء بناتي جاء جاءت بناتي هنت جاء في عن جاءت بناتي جاء في عن بناتي ما في ضمة الآن نحن نقول مرفوع الضم وإن الضمة هذه فاعل مرفوع لامترفعي ضمة مغدرة منع ظهورها اشتغال المحل بحركات مناسبة ولا تكون الضم مقدرة في جمع المؤنث السالم إلا في هذا الموضوع إذا أضيف إلى ياء المتكلم فما تكون للتعذر ولا تكون للثقل في جمع المؤنث السالم وإنما تقدر المناسبة فقط إذا أضيف إلى ياء المتكلم أما للتعذر وكذلك للثقل فهذا لا يكون في جمع المؤنث السالم وإنما يكون فيما تقدم في المفرد وفي جمع التكسير المفرد وفي جمع التكسير وأما جمع المؤنث سالم فلا تقدر فيه الضم إلا للمناسبة فحسب أي إذا أوضيف ياء المتكلم هؤلاء بناتي هؤلاء أخواتي تكون مقدرة منع ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة أما فيما عدا ذلك فتظهر وهو كما سمعت يكون مذكرا ويكون مؤنثا هذا الذي يجمع هذا الجمع ويكون عاقلا وغير عاقل حمامات هذا عاقل وغير عاقل غير عاقل فاطمات عاقل فاطمات عاقل أما حمامات ما يوصل بالعقل ما يدرك طيب قال وجمع المؤنث السالم قلنا هذه التسمية أغلبية وإلا قد يكون غير مؤنث مثل حمام حمامات نعم جمع الله سلم تقول فيها جمع الله سلم لأن الضابط عندك جمع الله سلم ما, ما جمع كل مفرد أو كل جمع جمع مفرده بألف وتاء مزيدتين هذا هو الضابط عنده هذه قاعدة في جمع الله السالم السلم وما بتاء وألف قد جمع يكسره في النصب وفي الجر مع من قال هذا ابن مالك وما بتاء وألف قد جمع وهو جمع أن السالم يقال له قال رحمه الله والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء أيضا مما يرفع بالضمة من الكلمات الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء فليس كل فعل مضارع يرفع بالضمة وإنما مقيد بهذا القيد الفعل مضالع الذي لم يتصل بآخره شيء سيأتي الكلام على الشيء مثال ذلك يضرب ويخشى ويرمي ويدعو هذا مثال الفعل المضارع الذي يرفع بالضمة يضرب يخشى يرمي يدعو فهذه الضمة إما أن تكون ظاهرة مثل يضرب زيد إما أن تكون مقدرة يخشى زيد ويدعو زيد ويرمي زيد فهذه الضم مقدرة وتقديرها في الفعل مضارع إما أن يكون لأجل التعذر أو لأجل الثقل ما فيه مناسبة المناسبة في الأسماء المناسبة في الأسماء وإنما يكون التقدير في الفعل مضارع للتعذر يخشى أو لإيش أو للثقل للثقل يرمي ويدعو فمن يعرف هذا المثال يضرب زيد يضرب فعل مبارع مرفوع وعلى امترفع الضم الظاهر على آخره لأنه لم يتصل بآخره شيء بآخر الباء كما ترى ما اتصل شيء هذا هو آخره يضرب الباء هل اتصل به شيء ما اتصل به شيء إذن يرفع بالضم زيد فاعل مرفوع على امترفع الضم الظاهر على آخره عندك أبا اسحاق يخشى عمر يخشى عمر نعم يخشى فعل مضارع ما لو مرفوع مرفوع علامة رفعي الضم المغدرة منع مظورها ما هو عندك, ما عندك لا تلقنه <تصفيق> نعم التعذر هو أنت تقول الثقل كان نعم وهذا الله يصرح على قلبك طيب أحسنته الألف للتعذر والواو والياء للثقل يدعو ويرمي ويقضي طيب أحسنته قال والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء وهذا قيد كما أشرنا آنفا في رفعه بالضمة أنه يرفع بالضم إذا لم يتصل بآخر الفعل شيء يضرب يخشى يرمي يدعو فهذه أفعال مضالعة ترفع بيش بالضم لأن آخرها لم تتصل بشيء ولم يتصل بها شيء أليس كذلك فإن اتصل بالآخر شيء فيخرج عن هذا الذي ذكر فلا يرفع بالضمة إن اتصل بالآخر شيء لا يرفع بالضمة فإما أن يبنى وإما أن ينقل إعرابه إلى الإعراب بالحروف إما أن يبنى إذا اتصل شيء بآخره أو ينقل الإعراب من الإعراب بالحركة إلى الإعراب بالحرف فإذا اتصلت به نون الإنات أو اتصلت به إحدى نوني التوكيد فإنه يبنى مثل والوالدات يرضعنا والوالدات يرضعن هنا لا تقل مرفوع لأنه اتصل إلى شيء يرضع العين هنا اتصل بها Rimni النون النسوة فلم يخلوا الآخر من شيء بل اتصل به شيء قد سمعت في القاعدة التي ذكرها في رفعه إنما يكون متى إذا لم يتصل بالآخر شيء فإن اتصل بآخر شيء فإما أن يبنى أو ينقل العراب من العراب بالحركات إلى الحروف متى يبنى يبنى إذا اتصل به نون النسوة فإنه يبنى على السكون يرضعنا يرضعنا وكذلك أيضا يبنى إذا اتصل به نون التوكيد الخفيفة أو الثقيلة الخفيفة أو الثقيلة ليسجنن ولا يكون من الصاغرين لا ليسجنن هذه نونيش ثقيلة ولا يكون خفيفة فإذا اتصلت به نون التوكيد فإنه يبنى على الفتح لا يكون مرفوعا بالضمة وإنما ينتقل إلى البناء فينتقل إلى البناء في حالتين: عند اتصاله بنون النسوة فيكون مبنيا على السكون. فمن يعربه الوالدات يرضعنا. الواو على حسن ما قالوا الوالدات مبتدى. مرفوع لمترفع الضم الظاهر على آخره. والوالدات هذا إيش مع تكسير ولا جمع نسال؟ محسن. كيف عرفت أنه جمع نسال؟ نعم محسن. لأنه فرده وزيد عليه ألف وتاء والدة والدات. Hadith ta' mewujudah, kaujul qail, wali dah. Hadi mahi ta' yang tiap dalam jamg. Wainam hadith ta' zaidah untuk tafriq antara wali dan wali dah, antara lmdk dan antara lmdk. Fgndal jamg terpada, wujat bi ta' jamg. Ahsantah, wali dah mubtada. Yurdgna f g muzalig, mabni atas sukun. Dimanda yang kau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 لا يضربن باللام لا يضربن زيد عمرا أنت لا يضربن زيد عمرا لا موقع جواب قسم الله لا يضربن زيد عمرا يضربن فعل مضارع امم لا يضربن فعل مضارع مبني قل مبني على الفتح أحسنت ki اتصاله بنون التوكيد الثقيلة والفعل مضارع إذا اتصل بنون التوكيد الثقيل على الفتح لا تقول عن النصب نصر بعرام بنية على الفتح فهذه قواعد تحظم ومتى أيضا يبنى على الفتح إذا اتصلت به أيضا النون الخفيفة لا نون نสه يبنى على السكون فعل المضالع يبنى على الفتح إذا اتصلت به إحدى النونين الثقيلة ليس جنن أو الخفيفة لا يكونن، لا يكونن، غير تشديد، لا يكونن، هذا واضح. لا أكيدن أصنامكم، عندك يا أخي. لا مواقف في جواب قسم أكيدن في مضارع مبني على الفتح لقصاله بنون التوكيد. أحسنته. ونون التوكيد هذه حرف لا محل لها. من الاعراب لماذا لم يرفع هنا بالضمة لأن آخره اتصل به شيء وهنون التوكيد قلنا وهذا الشيء إما أن يجعل الآخر مبنيا أو يجعله إيش؟ وإما أن يجعله ينتقل من الاعراب بالحركات إلى الاعراب بالحروف مثل ألف الاثنين يضرباني يضرباني أو واو الجماعة يضربون لأن تصل الواو كما ترى بآخره شيء يضربون أو يان المخاطبة تضربين فإن هذه الثلاثة الأشياء إذا اتصلت بآخر الفعل المضارع تنقله من الإعراب بالحركات إلى الإعراب بالحروف سيأتي معكم أنه يرفع بيش بثبوت النون يضربون فتقول فعل مضارع مرفوع على مترفعه ثبوت النون كما سيأتي معكم يضربان فعل مضارع مرفوع على رفعه ثبوت النون تضربين يان المخاطبة مرفوع فما هو هذا الشيء إذن خلاصته الذي يتصل بالآخر ينقله من الإعراب إلى البناء أو الإعراب من الحركات إلى الحروف عموما ما هو الشيء الذي يخرج الفعل مضارع من الإعراب من الرفع بالضمة إلى غير ذلك صالح بنون النسوة أو نون التوكيد أو ألف الاثنين أو هو الجماعة أو ياء المخاطبة فإن اتصل بنون النسوة ما حاله يبنى على السكون وإن اتصل به نون التوكيد يبنى على الفتح وإن اتصل به واحد من الثلاثة ألف لاثنين وهو جماعية المخاطبة ينقل من الإعراب بالحركة إلى الإعراب بالحروف فيكون مرفوعا وعلامة رفعه ثبوت النون وهذه العلامات هذه المتصلة فاعل في محل رفع فاعل أو نايف فاعل كمسائد. هذا واضح القلاصة هذا هو درسي اليوم قال ما هو الفرق بين النون النسوة ونون التوكيد نون النسوة اسم تكون في محل رفع ونون التوكيد حرف لا محل لها من الإعراب ونون النسوة تجعل آخر الفعل مبنيا على السكون نون النسوة يضرب ناء تجعل آخر الفعل مبنيا على السكون ونون التوكيد تجعل آخر الفعل مبنيا على الفتح هذا هو الفرق بينهما هي اسم في محل رفع ونون التوكيد حرف لا محل لها من الاعراب ونون النسوة إذا اتصلت بآخر رفع تجعله مبنيا على السكون ساكنا يضربنا ونون التوكيد تجعله مفتوحا ليضربنا زيد عمرا ليكونن ليسجنن ولا يكونن تجعله مبنيا على الفتح فهذا هو الفرق بينهما ila hun